111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. إذا السماء انفطرت 113. وإذا الكواكب انتفرت 114. البحار فجرت 115. القبور بؤثرت 112. علمت نفس ما قدمت وأخرت 113. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 114. الذي خلقك فسواك فعدلك سُورَة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون 110. إن الأبرار لفي وَإِنَّ 111. وإن الفجار لفي جحيم 112. يصلونها يوم الدين 113. وما هم عنها بغائبين 114. 113. ثم ما أدراك ما يوم الدين 114. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله